قال قُلْ إِنَّ الْأَرْضَ مِزْرَاهَا جِئْنَا بِهَا Hvala što pratite قُلْ لَا آمَنْتُ أَنَّهُ لَائِهَ إِلَٰهَ إِلَّا مَنْ لَّوِيَ آمَنَ بِهِ, به بلو إسراء Zdravljeni kaj tukun limen khalifka áya Zdravljeni kaj tukun وَلَقَدْ قَدِمْنَا إِنَّ بَأْسَنَا لَمُبِينٌ أَصْدَقُ قَوْلًا ذَهَقْنَا مِن قَوْبَانٍ فَمَنْ كَانَ فَوْقَهُ فَأَجَ إنَّ رَ فَكَ يَ قض بَينَهُ يَمَطيا مَدِ فيِيمَا كَُ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون من الممترين قُلْ عَلَىٰ غَيْرِ مَطَرٍ رَّبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كل آيَةٌ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ